أيها الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الإضاعة السورية تتحدث إليكم من الجامع الأموي الكبير بدمشق لتقدم لحضراتكم تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم مشاركة منها في إحياء هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان المبارك أيها الإخوة المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من كتاب الله العظيم ما يتيسر من آيات الله البينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كو كفسا yeah <laughs> la conversió que va إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر Alam ja <laughs> um فَإِلٰهَ مِذِلِّ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَاحِدٌ وَلَا يُوثِقُ قَوْتَهُ وَاحِدٌ يَا فادخلي في عبادي وادخلي جنة يا كان عبد وان Uh, lo um he Nam the الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم I <laughs> Thank <laughs> you.